أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافره أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كره غاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة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 فكذب وعصى ثم ادبر يسعى فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى فاخذه الله نكال الاخره والاولى ان في ذلك لعبرة لمن يخشى اانتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك ذحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم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 من يغشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها